بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن التشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لاني انفضوا اني انست نرى لعل لي افيكم من هذا قبر على النار هدى فلما مات انا يا موسى إني أنا ربك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 لا 119. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما فيك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكوا عليها وأمش بها على ظنميه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 لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى, اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت يا ينسا ولقد منم 124. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم 126. اليم بالساح ليأخذه وعدوه لي وعدوه له 127.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 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أَوْ يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أَوْ أن يطرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرا فأتياه فقولا إن إنا رسول ربك فأتياه فقولا إننا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئتناك بآية من ربك والسلام على من يتبع الهدى إن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 في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد عريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا, بيننا وبينك موعدا لا نخفه نحن ولا أنت مكانا قال من ويدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم ماتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا, لا تفتروا على الله كذبا يوسقي تكون بعذاب وقد خاب من اكرى وتنازعوا امرا بينهم واسر النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وان أكون أول من ألقى؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالوا عصيهم يخيل إليه من سحرهم أن لا تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى.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 أَذَلَّ رَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أُقَطِّعَ الْنَّعِيدِيَّكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا فِي جُذُوعِ النَّخِيّ وَلَا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا من ناه ربنا يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه 117. ومن يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات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 فأتبعهم فرعون بجنود فوشيهم من اليم ما رشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني اسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طيبات مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كَتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى قَالَهُمْ أَلَا إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فتن ان السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم وضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من ذينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى الثامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار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 ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري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 فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عنكفا لنحرقنهم ثم لننسفنه في اليم من سفاه انما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما 119. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا 110. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يوم ينفخ في الصور ومحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتهم عشرا نحن أعلم يقولوا أمثلهم طريقة إن بالثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون وخشى الصوت للرحمن، وخشى فلا تسمع إلا إنسان يومئذ اللات، فعُشَفَعتُ إلا من أدى له الرحمان ورضي له قولا يعلم ما بين ما خلفهم ولا يحيقون به علما وعنت الوجو للحي القيوم وقد خاب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 إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لمحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك فنسيتها وكذلك اليوم وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بايات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات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 نَاهِئُهُ بِعَذَابٍ مِنْ قِبَلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا